رسالة تقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هل من شروط الصبر أن لا نشكو مصائبنا لغير الله؟ هذا أعظم أنواع الصبر أن لا تشكو مصابك إلا لله لهذا قيل قيل اسمع لما فقد يوسف شكى يعقوب لأبنائه بل سولت لكم أنفسكم أمر فصبر جميل والله المستعان شكى لأبنائه لما فقد بن يمين ماذا قال؟ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله ما شكى لأبنائه فأر فالله عز رد يوسف وبنيامين وأخرج يعقوب من البدو ورفعه على العرش وجعل ابنه يحكم مصر علم فلهذا أعظم أنواع الصبر أن لا تشكو مصابك إلا لله جل وعلا عز لكن كيف نشكو أعطيك أعطيك الآن نحن كيف نشكو كيف أنت حينما تتكلم مع صاحبك أعطيك مثال نفترض عليك دين تجلس مع صاحبك تقول يا أخي والله الدين أرهقني يا أخي ما أستطيع قصد السيارة قصد الطفل في المدرسة الزوجة تحت تشكو تشعر بحرقة لكن لماذا نحن في السجود نتكلم يعني كأنه شيء عادي ما نشكو ما يخرج الكلام بحرقة كما أنك تخاطب صاحبك وتشكو بحرقة أشكو لربك بحرقة تجد صبرها ولو بعد حين لكن أصلا الدنيا كلها صبر كل الدنيا أنت خلقت خل الله عز وجل خلق الدنيا والسماوات والأرض وقدر الأقوات فيها في ستة أيام. فما لهذا الدنيا كلها صبر؟ تعلمك على الصبر. لهذا لا تظن أنك تجني العسل وأنت تجلس في بيتك. نعم. قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح.